تعلي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه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 قالوا اجئتنا لتافكنا عن الهتنا فاتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقين قال انما العلم عند الله وابلغكم ما ارسلت به ولكنني ولكنني اراكم قوما تجهلون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 بقادر على ان يحيي الموتى بلى انه على كل شيء قدير